وَهَبْ لَهَا بَلاءَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْبَاقِينَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَدَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْطَاغِ إِنَّ بخالصة ذكر الدار وإنه من دنال من المصطفين الأخيار فاذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة له الأبواب مُتَكِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بِفَاكِهَةٍ كَفِيرَتُهُ وَجَرَابٍ وَيُعْدَهُمْ قَاصرَاتُ الْقَرْفِ أتَرَابِهِ هَذَا مَا تُعَدُّونَ يَوْمَ الْحِسَابِ إِنَّهَا ذَلِلْتُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ الْقَاطِعِينَ لَشَبْوَ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَخْلُونَهَا فَبِأَسْلِمِهَا هذا فَلَيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ وَأَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَذْوَارٌ هَذَا فَوْدٌ قُدَّحٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِ إِنَّهُمْ طَالُونَهَا قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ دَمْتُمُهُ لَنَا فَبِأَيْتَ الْقَرَأَ قَالُوا رَبَّنَا ما هو عذابا ضعفا